وأنسلنا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وَالفُطِحنتِ السماء أفَكَانَ أأَبوب والالسيرٍ جِبَان فَكَانت السَّغابَ إِ جَهن مَنْ كََث مِ صَادَ للطَّغينَ مابََّ بِثينَ فيِيهَا حقاباب. لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا ولا شَرَابًا إلا حَمِيمًا وغَسَّاقًا جَزَاءً إِفْقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا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 كعطاء ان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الا من اذن له الرحمن وقال صوابا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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراجفة تسمع الرادفة قلوب يومئذ واجدة ابصارها خاشعة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 بَنَاغَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاغَا وَأَغْطَشَ لَيْلًا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَنَرَعَهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّا تُبَرَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَمَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَهْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى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 يَوْمَ يَرَوْنَ مَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَن يَتَزَكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان مَا أكفرة مِنْ أي شيء خلقه من خَلَقَهُ خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعترت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 إِرَاءَ مَن كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا غِنَى عَنْهَا بَغَائِبِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين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 وَذِنَتْ لرَبِّهَا وَحقَّت وَإِذا الأغْض مُددةت وَقَتْ مَا فيِيهَا وَتَخَلَّت وَذِنَت نِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ يا أيسَالُ إِك كَادِح إلى رَبِّكَ كَدخًا فَمُنَطِي فأََّا مَن أُوتَكِتابهُ بِيَمِلهِ فَسوفَ يحاسَبُ حسامَ يسيرا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 لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 لم ترك ففعل رّك بعاد إمدات العماد التي لم يخل مثها التي لم يخلَق ممثلها في البلااد وثود الذي ننجام الصحر بالواد وفيعونذ الأتاد الذيذين قغو في البلااد. فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لم بالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمنا وَأَنَّ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا جَنَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ نَكَدًا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِيَهَنَ مَا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنسان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 او مسكينا دامت تربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كثروا باياتنا هم اصحاب المشأمه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 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ فَجَمَدَغَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ان سعيكم لا شتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسر له اليسرا واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر له العسرا وما يغني عنه مالو اذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وَمَا نَسِيَ أَحَدٌ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يرضى